يَرَضُوا عِنْدَ رَسُولِهِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهُ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَالِهَا وَمَا تَكْبُرُ الْأُمُورُ ثَوَلاً وَلَا تَضَعُ وَلَا بِعْمِرٍ وَيُنْجِي لَدِينِ مَا شَرَكَ إِنَّهُ إذا ولا وإذا نادوا على ميصاء اعرضوا ولا اهب جانبيه واذا استشرفوا فدوروا عن العرض وترائتم من كان من عيال الذين توترث بهم من اضل ممن هو في سباق الميئس سنري اياتنا في الحق وفي الامر سمات تبيين لو من الحق او لم يخبر ربك انه على شيء, شيء. إنه في شيء من قبَل in the world, I don't know. وَأَوْصَىٰ نُوحًا وَلُقِيَ نُوحًا وَقَالَ <سؤال> رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَوْصَىٰ مُوسَىٰ وَلَا فَادْعُ وَاسْتَغْفِرْ كَمَا أُمِرْتَ وَاتَّبِعْ أَخْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَمَنْ آتَيْتَ مِنْ أَهْلِكَ لهم و لهم من الدين ما لم لا أم لهم شرکا يقولون <تصفيق> افتران الله كذبا فإن شيء الله يصدن على قلبك فينحو الله لأمرك ويحق الحق بكما إنه معليم بلاك السلور وهو الذي يقوم الضربة عن باره ويعطم عن السيئات ويعطم ما تقعهم ويستجيب الذين آمنوا وعطموا الصالحات ويزيدهم من قبله والكافلون لهم عدا la vida es وما إذن وما النجير فإن أعرفك لا أصنعك على من حبّه سلم إن رحمته فرحمه وإن تشرّ سيئات لما قدمت ما ویدر ویدر ویدر فَمَا نَطَقَ <تصفيق> بِهِ إِلَّا حَقًّا أَفَأَمِنُوا أَن يَأْتِيَهُمْ فَتْقٌ مِنْ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ مَبِيئٍ لَمْ يَكُنْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا شَرًّا مِنْهُمْ what شهادة هم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا, عبدنا هم ما لهم بذلك من علم أنهم لا يخلصون أما أدعيناهم إذا من قهبه مستمسكون فلقالوا إلا وتدرى آباءها أنا على أمة وإلا على آثارهم وكذلك ما أرسلنا وينطرك في قرية من نذير إلا قالوا اطعوها إلا وتدرى